قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَنَّ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَنَا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة، فلبث فيهم سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهلها هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها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 إِنَّا مُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنهَا آيَةً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 وَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون ولا you are الكتاب 2. بالتي هي give up الذين ظلموا منهم وقولوا Bible except for those who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 لم يكفهم أننا ما عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا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 بغتَوْنَ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعذابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ يَوْمَ يُعْشَاهُمُ العذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَى ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي تعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين